Pa la robbi in, ni wahana la bumin, ni wahsta la roa xo akum bidua, wa in وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ عَاقِرًا فَحَبَّلِي مِن لَّدُنْ كَوَّلِيَّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا ۖ وَإِنِّي وما نبشرك بغلام نفنه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاخرا وقد بلغت من الكبر عتيا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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى قذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وذكا وكان تقيا وَبَرَوَ بِوَالدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ أُولِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَّتُ حَيَّ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَا ضَيَمَ إِذِ تَبَذَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا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 وكان أمر مقضية فحملته فتبذت به مكان قصية فأ جاء أهل المخاض إلى جبل نخلة قالت قالت يا ليتني تقبل هذا وكنت نسيم مسيّا فنازاها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجرع النقلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وطجي عينا فإما ترين أنا من البشر أحدا، فقولي، فقولي إنني نذرت لرُحْمَان صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتسبه قومها تحمله، قالوا يا مُرْيَمَ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيَّاً.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 وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ودرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا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 هذا صراط مستقيم، فاقتَلَفَ الأحزاب مِنْ بَينِهِمْ، فويلٌ لِلَّذينَ كفَروا مِنْ مشهدِ يومٍ عظيمٍ، أسمع بهم وأبلُص اليوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين.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 إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلعتي يا إبراهيم يا إبراهيم لئن لم تنقل 17. لأرجمنك وهجرني مليا 18. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا 19. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا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 واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور الأيمل وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا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 وَإِنْ تُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجدبينا إذا تتل عليهم آيات الرحمن خرس سجدا وبكيا فقلف من بعدهم لبعدهم قلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 115. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات علم التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها ذكرة وعشيا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 رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبِر لعبادته. هل تعلم له سميا ويقول الإنسان آيذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أو لا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ تُمْلَأُنُّهُمْ ثم, ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيَّةٌ ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عُثِيَّةٌ ثمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوَلَّ بِهَا أَصْلِيَّ وَإِنْ مِنْكُمْ إلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَّ ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ التَّقَوْنَ وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جُثِيَّ وإذا تُتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاموا وأحسن لديا وكم أهلكنا قبلهم من قبلهم أحسن أثاث ورييا قل من كان في الظلال فليمدد له رحمن مدد حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جدة ويزيد الله الذين اهتدوا هذا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أثر عيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين لو وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتقه من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أغسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونتوق المجرمين إلى جهنم وردا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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا